أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بما أنزل إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ والمؤمنون. بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ يَقُبِّلُهُ وَرُسُلُهُ لَا نَسْرِقُ بَيْنَ أَخَدٍ مِّن رُّسُلِهِ فَقَالُوا شَهْيَئًا وَأطَعْنَا أَسْرَارَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبت اكتسبت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 لنا به فاعف عنا فاغفر لنا وارحمنا كون في